لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم من الذين في المدينه النوريه نكذيكم لا انجرون كته الا قليلا